مرات عديدة وكرات مديدة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعد علينا رمضان مرات مرات عديدة وكرات مديدة اللهم أعذ علينا رمضان مرات عديدة وكرات مديدة برحمتك يا أرحم الراحمين